أول المكذبين صوت النشاز يشوه المكان ينطلق من جوف الخرافة صوت عبد العز بن عبد المطلب المعروف بأبي لهب يصيح حسدا بوجه نبي الله تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ ثم ينسحب من المكان وتتبعه زوجته أم جميل ولها والولة تجاهل عليه السلام هذا الأحمق وزوجته فالانشغال بالحاقدين والمنغلقين تبديد للجهد والزمن واتجه لمن يفتح عقله وقلبه ويطرح الأسئلة الجادة وتنزل آيات تحرق أول مكذب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد كثر أتباع النبي عليه السلام سرا وشعرت قريش بنظافة وسكينة بعض أبنائها وبناتها وعبيدها وأحست بارتياحهم والتماع أعينهم كلما ذكر اسم محمد عندها عقدت الاجتماعات وجرت المشاورات يقودها زمرة من الطواغيت كأبي لهب وأبي جهل وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط ثم بدأت التحقيقات والاستجوابات فأسفرت عن مفاجآت مخيفة لهم الإسلام قد انسابك الماء العذب إلى بيوتهم دون أن يشعروا هبوا فزعين بدأوا بالترغيب فلما فشلوا حولوا مكة إلى زنزانة مرعبة لكل من يخرج عن دين الأجداد مكة لم تعد آمنة لذا لم يجرؤ أحد على البوح بإيمانه إلا قلة من المؤمنين فأول من أظهر إسلامه سبعة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد إذا مشيت في ساحات مكة رأيت الأهوال ها هو أبو جهل قد أضجع عمار بن ياسر وأمه وأباه رضي الله عنهم يسلخهم بصوته ولسانه فيمر عليه السلام لا يستطيع فعل شيء لهم سوى أجمل العزاء صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة فيتطاير الشرر من عيني أبي جهل ويأخذ بقبضته رمحا ويتجه نحو أم عمار التي تثير جنونه بكلمة لا إله إلا الله يفقد صوابه ورجولته فيطعنها في أسفل بطنها حتى يخرج الرمح من ظهرها يصرخ عمار مفجوعا وينتفض جسد العجوز النحيل من حر الطعنة ثم يهدأ شيئا فشيئا حتى يسكن لتحيط به دائرة من الدم الزكي وتصعد روح أول شهيد في الإسلام امرأة وتسمع أم سلمة بالخبر فتركض نحو أمها من الرضاعة وتنحني مفجوعة عليها تكاد تفتت كبدها على حبيبتها التي حملتها وأرضعتها ودللتها تئن أم سلمة وهي تنظر إلى زوج أمها ياسر وإلى أخيها عمار ويصاب أبو جهل بنوبة طغيان أخرى فينتزع الرمح ليتساءل الحزن